في صدى شباب في صدى شباب ملتقى نضاب ملتقى هدا واسع, واسع الرحاب في صدى شباب ملتقى نضاب ملتقى هدا واسع الرحاب كل من دعا حقا ان يجاب سيما اذا في صواب كل من دعا حق أن يجاب سيما اذا كان في صواب مرحبا بكم في صدى شباب مرحبا بكم في صدى شباب مرحبا بكم في صدى شباب مرحبا بكم فی سدا شباب فی سداش شباب